لا حياه ولا, ولا نشور وقال الذين كفروا ان هذا الا افك انفتره واعانه واعانه عله قوم اخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقال اَوَلِي نَكْتَتَبُهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَاصِيلَا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا 129. لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 120. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 121. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الانهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَعَدتْ رَعْدَةٌ إن كان بعيدًا سمعو لها تغيضًا سمعو لها تغيضًا وزفيرًا وإذا قاموا منه كان ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير ام جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء 126. لهم فيها <تصفيق> ما يشاءون خالدين 127. كان عاما سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما دعوتهم ولكنك تعتهم وابا وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلنكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا أرسلوا هُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون لملائكة لا بشرى يومئذ مجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى جنة وما قيل ويوم تشقق السماء اذ الغمام ونزل الملائكه وعلوازل الملائكه تتلزينا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أولائك شر من كانوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهب با الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لم كذّب الرسل اغرقناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعثدنا للظالمين عذاباً أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل امر بنا له لمثا وَكُلَّ انْتَبَرْنَا تَفْيِرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّمَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْا كَيْدًا يَتَّخِذُونَهُ إِلَّا هُزُوًا أَلَا ذَلِكَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن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 129. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 120. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا 121. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنطَهُرَ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُخْرِجَ هُ مِنْهُ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ نُفِيهِ مِن نَّخْلٍ وَزَرْعٍ وَنُفَجِّرَ بِهِ الأَنْهَارَ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 وَهَذَا مِنَ الْحُلْمِجَاجِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِغْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا ذَيَّنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا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 يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملهم صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا والذين لا يشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربي لم يخروا عليها صموا وعميانا